فلتخلعي ثوباً عزايبية ولتكشفي ولتكشفي ولتكشفي عن وجهك الوضاء Faltaamme, faltaamme, faltaamme, faltaamme, تعلقت <تصفيق> أمالنا قل تأخذ بيمين أمتنا التي سططت أسيرة غفلة لسواهي قدر عليك بأن تكون السيف في وجه البغاة وقلعة الشهداء الرأس أنت بجسم أمة أحمد وتسير خلفك السائر Huy